نبدأ إن شاء الله بدرس المصطلح أعطيكم نص دقيقة الذي يحب أن يفصل بين الدرسين. آي محمد. كيف؟ ليلة عرفة لا ما أتى عرفة إلا بعد الظهر وإنما انطلق عليه السطر ليلة عرفة ما معنى ليلة عرفة يعني ليلة التاسع غدا عرفه هذا معنى الليلة النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفة ظهرا فبعض الظهر دخل عرفة التاسع التاسع دخل عرفات عرفات يوم التاسع فدخل عرفات يوم التاسع ظهرا قبل ذلك كان البيات في منى لأنك ليلة التاسع تبيت في منى واضح؟ يوم الثامن وليلة التاسع تبيت في منى ثم تصبح من ميناء وتتجه إلى عرفات وتصل هناك ظهرا تصل الظهر والعصر ثم بعض ظهر يوم التاسع تدخل عرفة واضح طيب ايش هذا لا احنا ما نكتب اسئلة انا ما عندي هذا اللي عنده سؤال يسأل طيب عندك ايه, إيه لا اترك الـ اترك, اترك الوراء ده عندك نبدأ ان شاء الله ها تفضل دليل العلماء في جواز تاخير طواف الافاضه الى اخر ذي الحجه ليس لهم دليل حسب علمي الا هذه الايه الحج اشهر فهي ملزمه لهم وان كانوا اختلفوا واضح نعم لا, لا احصل لهم دليلا الا هذا وبهذا ألزمهم اي ألزم الذين خالفوا في هذا ألزمهم بهذا الاستدلال جماعة من أهل العلم وذكروا هذا واضح نبدأ ان شاء الله بإكمال الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله نعم كنا انتهينا في شرح او التعليق على الموقظ للحافظ الذهبي انا حتى نسيت الكتب اللي بدي ارسالكم رايح وجاي رايح وجاي الله يصبركم لو انا في مكانكم كنت دورت على شيخ ثاني <تصفيق> طيب كنا انتهينا من تعريفي الحديث الصحيح من الموقظ للإمام الذهبي رحمه الله فهكذا يا عبد الرحمن أظن نبدأ بأعلى مراتب المجمع عليه صحيح؟ تفضل. وليحصل الذهبي رحمه الله تعالى فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أو الزهري عن سالم عن أبيه أو أبو الزناب عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة، ثم بعده ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة. إذا عندي خطأ في نسختي، عندي معمر عن الزهري، حد عنده النسخة غير نسختي هذه معمر عن الزهري نسخكم همام حد عنده معمر عن الزهري وريني نسختك نفس النسخة نفس النسخة هي نفس النسخة اللي عندي واضح جيد مشي او ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس نعم أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله ثم عن جابر وأمثاله. وأمثاله عن جابر وعن أمثال جابر أو, او ممكن يكون العطف ثم بعده كذا كذا وامثال هذا يعني لغة ممكن إذا كانت معطوفة على جابر وأمثاله أي وأمثال هذا الإسلام وممكن لو عطفت على التقسيم الأول ثم بعده وأمثاله مش ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابس نعم أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس نعم أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء نعم او العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ونحو ذلك من افراد البخاري او مسلم او ولا و او او اي عندي انا في النسخة ومسلم من افراد البخاري او مسلم عندي انا بالوامل طيب كنا انتهينا من التعريف بالحديث الصحيح وبيان شروطه وما يتعلق بالشذوذ والعلة إلى غير ذلك مما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح وقبل الدخول في هذا الترتيب الذي ذكره الإمام الحافظ الذهبي من المعلوم بداهة أن الثقات يتفاوتون في قوة الحفظ، فقد تجد جماعة من الأئمة يشملهم مسمى الحفظ، كلهم حافظ، لكن بعضهم أحفظ من بعض. لذلك تجد احيانا لعلكم تسترجعون معي بعض ما درستم في تقريب التهذيب لما قسم الحافظ ابن حجر مراتب الجرش تستحضرون كم قسمها أم نسيتم بسبب ظلمي لكم بكثرة اسفاري فأنا لن اعتب عليكم كثيرا وهذا قيد اذا العتب سيكون قليلا هل تستحضرون هناك حين شرحنا وما زلنا في درس التقريب ان شاء الله بعد غدا غدا التقريب ولا متى بعد غد نكمل بعد غد في التقريب قسمها كم مرتبه في الجرح ما اتكلم عن التدليس عشرة ولا اتناشر ها قسمها فيما يحضرني الآن إلى 12 طبقة فمن ضمن الطبقات إيش يقول فلان ثقة ثقة ثقة ثبت ثقة حجة من اكد توثيقه بعد ذلك من أفرز توثيقه قلت فلان ثقة اذا من اكد توثيقه اثقم واوثق ممن لم يؤكد فيقول لك فلان ثبت فلان ثقه اذا من اقوى الثبت فلان ثقه ثقه فلان ثقه من اثبت من اكد واعيد توثيقه اذا فمن البديهي ان الحفظ يتفاوت فإذا كان الحفظ يتفاوت فهذا يلزم بالضرورة أن يصير الحديث الصحيح نفسه ماذا؟ متفاوتاً بحسب تفاوت الروا فليس إسناد حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر كاسناد راون هو ثقه ولكنه ليس في الضبط والاتقان كمالك ولذلك يقولون مالك جبل جبل هل الجبل يهتز يعني يقصدون على شده الرسوخ اذا فاذا كان الحفاظ وإن كان مسمى الحفظ يشملهم كلهم إلا أنهم يتفاوتون تفاوتا كثيرا لذلك يقولون فلان لم يكن يكتب وإنما كان يسمع ويحفظ ولا يكتب من شدة تثبته بل كانوا يكتبون ويرجعون الى البخاري يصححون كتبهم على حفظ البخاري وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء فمن هنا اذا تفاوت الحفظ بين الرواة والاتقان فمن البديهي ان يتفاوت هذا في الحديث وسابين ان شاء الله في اخر المبحث ما الفائدة من هذه المراتب ما الذي ينبني عليها لدى المشتغل بالحديث لكن بعد أن نبينها قال أعلى المراتب مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة تسمى سلسلة الذهب سلسلة الذهب ولما قرأت موطأ مالك واشتغلت عليه تحقيقا حتى أنهيته لنفسي حتى أنهيته ولله الحمد في نسختي الخاصة بي واشتغلت عليه زمنا فتبين لي أن ما يقرب من النصف أو أقل بقليل من الأحاديث التي يرويها مالك في الموطا هي مالك عن نافع عن ابن عمر ما يقرب من النصف أو يقل قليلا مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة سلسلة الذهب لذلك يقولون كأنك تسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنك تسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لقوة رجالي. مالك حين ألف الموطا بينه وبين الصحابي لما يروي عن ابن عمر كم راوي نافع راون واحد فكلما قوي إثناد الرواة قوي إثناد الرواية وعلى الإثناد في الزمن كلما كان أعلى في صحة الحديث وثبوته ومالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهب محتج بها في البخاري ومسلم فقد أكثر الشيخان البخاري ومسلم بتخريج أحاديث بهذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر وما يقرب من النصف او يقل قليلاً أخرج مالك أحاديثه في الموطا بهذه السلسلة عن نافع عن ابن عمر مالك طبعا أخرج له الستة جبل في الحفظ نافع أخرج له الستة ابن عمر الصحابي رضي الله عنهما قال الذهبي أو انا او منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله يلا اشتغلوا معي مع طول او بعد العهد عن الرواة منصور نعم منصور ابن المعتمد حاله ثقه حافظ اخرج له من اخرج له الشيخان اخرج له السته إذا قيل منصور عن ابراهيم عن علقمة، فإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي. ترجمته أخرج له، ها؟ أخرج له، ها؟ أخرج له الستة. إبراهيم ابن يزيد النخعي أخرج له الستة ثقه ثبت فقيه علقمة، ها؟ آه يا شباب علقمة. علقمه ابن قيس النقعي وهو ثقه فقيه حامل علم ابن مسعود واشبه الناس من طلاب ابن مسعود اشدهم صمتا وشبها بشيخه ابن مسعود رضي الله عنه وهنا فائده جل علمي أو جل مسائل أهل الكوفة مبنية على فقه علقمه، جل مسائل أهل الكوفة مبنية على فقه علقمه وإبراهيم النخعي وعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيما ثبت عنه. فإذا لم يثبت عنهم فإن أهل الكوفه يشرقون ويغربون إلى الرأي لكن إن وجدوا ثابتا عن ابن مسعود أو علقما أو عن إبراهيم لا, يكادون أو لا يكاد أحدهم يجاوز ذلك عن عبد الله إذا قيل علقما عن عبد الله فهو ابن مسعود وإذا قيل نافع عن عبد الله فهو ابن عمر هذه السلسلة الأولى مالك عن نافع عن ابن عمر في نفس المرتبة في القوة منصور عن إبراهيم عن عن قمع عن عبد الله المثال الأول سلسلة للمدنيين مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة لمن للمدنيين لذلك جل فقه مالك مبني على ابن عمر وابن عباس ثم منصور وإبراهيم علقمة وعبد الله سلسلة أهل الكوفة لأن عبد الله بن مسعود استقر فين في الكوفة فالذهبي ضرب مثالا للمدنيين بمالك عن نافع عن ابن عمر وضرب مثالا للكوفيين بمنصور عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله في أعلى مراتب الصحة هذه الأولى أعلى مراتب الصحة من أعلىها من أسانيد المدنيين اهل المدينة والثاني من أعلاها من أسانيد الكوفيين الثالث أو الزهري عن سالم عن أبيه الزهري إمامنا الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري حاله ثقة ثبت حافظ مكتب أخرج له الستة سالم هو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر هذه السلسلة الأخرى الزهري عن سالم عن أبيه ايضا للمدنيين لأن الزهري مديني او مدني والزهري عن سالم عن أبيه اسناد على شرط البخاري ومسلم أخرج أحاديث كثيرة من طريق الزهر عن سالم عن ابيه في الصحيحين او او ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ابو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقه اخرج له السته عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز الاعرج راوية ابي هريره راويه ابي هريره طيب راويه سهل بن سعد الساعدي أبو ابو حازم أبو حازم راويه سهل بن سعد الساعدي الاعرج عبد الرحمن بن هرمز راويه ابي هريره علقمه راويه ابن مسعود نافع وسالم راويتان لابن عمر مجاهد وطاووس راويه عبادة. ابن عباس وقص على ذلك نعم هذه المرتبه الاولى أعلى مراتب الصحه ما تقدم مالك عن نافع عن ابن عمر منصور عن ابراهيم عن القمان عبد الله الزهري عن سالم عن ابي ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره أعلى مراتب الصحه قال ثم بعده لم يقل وبعده ثم بعده فيه اشاره الى ان الاسانيد التي تلي تلك العاليه هي دونها في دونها في الصحه وان كان اسم الصحه يشملها وان كان اسم الصحة يشملها قابلني يا اسماعيل ربنا ييسر ان شاء الله احيانا اكون عايز اقف الدرس مع حد ليه حاجه معاه وما أحب مسألة التجمع والبركه والتبرك والطواف فأضطر لي امشي فيريت يا إخواني تتبعون السلف قال رأيت أحمد بن حنبل يمشي لوحده متواضعا هذا أدب السلف فأعينوا أهل السنة على أن يؤدبوا أنفسهم لا تفتنوا أهل السنة كان السلف يكرهون أن تتبع آثارهم هذه فتنة بل يقول بعض السلف كنت أرجو فلانا وفلانا للعلم بعدي أما الآن فلا قيل لما قال ألا تراهم يتبعونني يعني يئس أن يحملوا علمه لأنهم خالفوا السنة ماذا يفعلون يتبعونه. هذا ضغيب ومقيت هذا بغيض ومقيت فعل بغيض ومقيت مما استحدثه الناس تشبها بأهل البدع خلص انتهى الدرس امشوا اما هذا فتنه وانه ابغضه والله لا حول ولا قوه الا بالله يعني احمد بن حنبل يمشي في الطريق لوحده رب الناس على هذا احمد يمشي وحيدا في طريق بغداد ولو شاء احمد لاتبعه دنيا بغداد فالعلم بركته العمل ولا خير في علم ليس فيه ادب وانكسار الملع قال ثم بعده اذا هذه السلسلة التي ستأتي بعد ذلك وان كان اسم الصحة يشملها ولكنها دون دون المرتبة التي تقدمت أسانيدها أول ما يقول ثم بعده ستأتي الآن ستنبه إما أن الذي سيأتي ذكرهم ثقات والذين قبلهم أوثق أوثقات فيهم إيه؟ شيء من الضعف وإن كان اسم الثقة يقع عليهم. عليهم نعم قال ثم بعده ولا معمر عن همام عن أبي هريرة. معمر معمر ابن راشد الازدي ثقة إلا أن حديثه الذي رواه في البصرة فيه شيء وما يرويه عن هشام بن عروة وعن وعن اذا الحظ اول ما ذكر معمر أصبح معمر فيه ماذا مغمز قليل فبهذا نزل عن من نزل عن الرطبة التي قبله نعم قال أو ابن أبي عروه كمل معمر عن معمر عن همام همام هو ابن منبه ثقة هم. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه تقول طيب أبو هريرة هو المذكور في السلسلة الأولى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في أعلى مراتب الصحة يلي أيضا عن أبي هريرة معمر عن همام عن أبي هريرة فمن أين نزل اسناد أبي هريرة أي الواصل لابي هريرة ممن من معمر ممن من معمر حيث غمز في حفظه لا سيما في الأحاديث التي رواها في في البصرة إذا ليس معنى السلسلة أن كل واحد في السلسلة هذه أقل من السلسلة التي قبلها ليس هذا المقصود المقصود أنه يوجد في السلسلة من جعلها تنزل وإلا أبو هريرة هنا هو أبو هريرة رضي الله عنه الذي طريقه من أعلى الطرق لكن من طريق أبي الزناد عن الأعرز عن ابي هريرة لكن لما تكلم في معمر نزل الطريق إلى أبي هريرة واضح؟ نعم او ابن ابي عروبه عن قتاده عن انس ابن ابي عروبه هو سعيد ابن ابي عروبه ثقه حافظ ولكنه مدلس وتغير واختلط عمن عن قتاده وقتاده ثقه اخرج له السته ولكنه مدلس عمن عن انس وهذه سلسلة مدنية ومعمر عن همام عن أبي هريره مدنية من أين أتى الضعف في طريق انس ليس الضعف أي عدم الاصحيه من ابن أبي عروبة ومن من؟ ومن قتادة وإن كانت مثقة يشمل ابن أبي عروبة ويشمل قتادة أو؟ أو ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ترجمته فقة حافظ أخرج له الستة إلا أنه يدلس فمن أين نزل هذا عن الأصحية بسبب من ابن جريج فإن قلت إن ابن جريج كما يروي ابن أبي خيثم بالسند الصحيح كما يقول الألباني قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته فحينئذ ينتفي التدليس وقد تكلمت قبل ذلك هل يشترط أن يقول قال عطاء أو إلى لا أريد أدخل في هذا الآن لكن فإن قيل لك إن ابن جريج ما يرويه عن عطاء سماعا إذا قال قال حينئذ تقول فإذا قال ابن جريج قال عصا فهو من من المراتب العليا واما اذا قال ابن جريج عن عصا ولم يقل قال فحينئذ يخدش هذا في الاسناد بل ان بعضهم يحكم عليه بماذا بالضعف نعم عن جابر وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذه المرتبة تلاحظون الآن المرتبة الثانية اسم الثقة يشمل هؤلاء لكن الأول وهم معمر السلسلة الثانية تدليس واختلاق من ابن أبي عروبة السلسلة الثالثة تدليس ابن جريج وبهذا نزلت هذه السلاسل عن السلاسل التي قبلها وإن كانت مصحة يشمل كلا السلسلتين السلاسل الأولى والثانية قال الحافظ الذهبي ثم ثم بعده في المرتبة إذن هنا الآن قسم الأصحية إلى كم قسم ثلاث اعلاها أمثال مالك عن نافع عن ابن عمر الوسطى أمثال معمر عن الزهري عن أبي هريرة أفول معمر عن همام عن أبي هريرة المرتبة الأخيرة في الصحيح هي التي سيذكرها الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر الليث ليثنا الليث ابن سعد شيخ أهل مصر شيخ المصريين ثقة سبت إمام فقيه لم يقم به أصحابه هكذا يقول الشافعي لم يحملوا. لم يحملوا علم شيخهم علم شيخهم زهدوا وقصروا فلم يحملوا علم الليل وزهير وهو أبو خيثمه ثبت <تصفيق> خ... ابن أبي خيثمة لا أفضل ذهب احسن ذاك الله خير عن أبي الزبير ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس من أين نزلت هذه السلسلة من أبي الزبير فإن في حفظه شيء من الضعف زد على ذلك أنه عرف بالتدليش ولكن رواية الليث عن أبي الزبير ما كان يحمل عنه إلا صحيح حديثه باستماع عن جابر ولذلك قال أتيت أبا الزبير فكتبت عنه أحاديث فانصرفت ثم عدت إليه قلت تعلم لي على ما سمعت من جابر وما لم تسمع فليت عن ابي الزبير عن جابر صحيح وإن لم يقل ابو الزبير سمع أما أبو الزبير عن جابر وليس بالسماع لا يقول سمعت فهو تدليس لأن أبو الزبير مدلس ضد على ذلك أن أبو الزبير في حفظه شيء من الضعف بينما الرواة الذين قبلهم أتى الضعف من تدليس لا من سوء حفظ مثل سوء حفظ أبو الزبير وإن كان ابن أبي عروبة اختلط بأخرة يعني تغير حفظ ابن أبي عروبة جاء في آخر الأمر أما في الأول الكل يرونه أنه من الحفاظ إذا انتبه أن الضعف في ابن أبي عروبة ليس كالضعف في الطبقة التي بعد ذلك أبو الزبير تكلم فيه شيئا ما كذلك معمر تكلم في حفظه فيما روى بالبصره بينما أبو الزبير تكلم غمزه بعضهم في حفظه عامه وهذا من دقة نقد الإمام الذهبي في هذا التقسيم نعم أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس هم يقولون سماك عن عكرمة مضطرب الحديث كان يضطرب في حديث عكرمة ولكن الحافظ يبدو هنا الحافظ الذهبي يسلكه في باب الصحيح وله اجتهاد في موضع آخر في كتبه قال بأنه اضطرب في أحاديث عكرنا نعم أو أبو بكر. ثم أبو بكر بن عياش إلى آخر ما ذكر هذا التقسيم هو مراتب الصحه فهناك أعلى المراتب وأوسطها وأقلها القليل او أقلها لا يخرج عن حد الصحيح فالأعلى والوسط ودونه كله يدخل في حيز الصحيح إذن ما الذي يستفاد من هذا التقسيم؟ الحظوا الآن نضرب المثال بالاسناد الأخير الإسناد الأخير ماذا يقول؟ الذهبي أو, أو العلاء ابن عبد الرحمن, ابن عبد الرحمن عن, أبيه عن أبيه عن ابي هريره العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريره احتج به مسلم نضرب المثال بالعلاء على فائدة التقسيم فائدة التقسيم لما روى أبو داود لما روى أبو داود حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم يرويه أبو داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فاستنكر ذلك الإمام أحمد قال حديث منكر وقد بينت أن أبا داود قال شيخه الإمام أحمد وبيّن أن الحديث صحيح فقال أحمد كيف هذا وقد قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو كان يصوم شعبان إلا قليلا ماذا يقصد الإمام أحمد يقصد أن حديث عائشة أصح اسنادا من حديث من؟ العلاء بن عبد الرحمن والعلاء تكلم فيه بعضهم في حفظه لذلك لما تعارض حديثه في الظاهر عند الإمام أحمد رجح عليه الإمام أحمد الحديث الذي هو الصح من حديثه بل حكم عليه بالنكارة الإمام البخاري لما تعرض للفخذ وذكر حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فخذه ثم علق حديث جرهد ظط فخذيك فإن الفخذ عوره قال البخاري حديث أنس اسند وحديث جرهد أحوى إذن العلماء حين يجعلون الحديث الصحيح على مراتب فإن هذا له فائدة عظيمة من هذه الفائدة العظيمة أنهم عند التعارض النسبي بالنسبة لنا مع عدم إمكان الجمع ماذا يفعلون يقدمون الاصح على الصحيح إذا أمكن الجمع والعمل, والعمل بكل الحديثين كل يحمل على وجهه لذلك أبو داود لما روى حديث أبي هريرة ومأوى استنكار استمكار أحمد له قال وليس عندي الأمر كذلك بل جعل هذا حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان لمن لم يكن له عادة وحديث عائشة كما يصوم شعبان إلا قليلا لمن له عادة يعني جمع بينهما فهذا من الفوائد وهي أن يقدم الأصح على ما دونه عند التعارض وعدم إمكانية الجمع فإن قلت فكيف يستبين لي هذا التقسيم في غير هذه السلسلة يعني كيف أستطيع أن أميز بين الأصح والأوسط وأقل درجات الصحة الحافظ الذهبي ذكر لك أمثلة ثم قال ونحو ذلك قص على ذلك فما هي القاعدة القاعدة أن تنظر من كان من أحفظ الناس بالنظر إلى الطبقه فهو من أعلى المراتب ومن كان ثقة ولكنه لم يكن في التوسيق من أثني عليه ثناء عظيما وأكد توثيقه وقيل بأنه مبقل فهو يلي الأول من غمز بضعف بسبب اختلاط أو تدليس أو تغير حفظه باخر أو غمز في حفظه في بلد دون بلد أو في شيخ دون شيخ فهو يلي تلك المرتبة الوسطى وهذا يحتاج إلى استقراء ومعايشة وطيلة دهر حتى ينبت ويتملك منك فهم هذا الباب. لذلك من الغلط العظيم أن يهجم المبتدئ من طلاب الحديث على التصحيح والتضعيف فإن هذا له تبعات وأنت تتكلم في دين وفي شر لذلك ينبغي أن يعايش الطالب الحديث هذا العلم ويعيش مع مرويات الروا ويعيش مع أقوال الأئمة حتى يترسخ عنده من تلك القواعد ومن أقوال الأئمة ما يعرف من خلاله كيف يحكم على حال هذا الاسناد بالنسبة في تعارضه الظاهر بالنسبة لك مع غيره وهذا ما يعرف بسبر مرويات الراوي والتعرف على أقوال الأئمة فيه هذا وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم غدا ماذا عندنا إيه؟ التوحيد لابن خزيمه والرساله للشافع اسماعيل واحمد منصور عايز اشقى بالكم والباقي انصراف